وَاصِ النفْسكَمَ الذيينَ يذعونَ رَبهُ بالالغداتِ والشيّ يريدونَ وَجهه وَاصِنفسكَمََّينَ يريدون وَجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرقا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 أَفَن يَسْقُطُ إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا إِنَّا اعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا وَأَحَاطَ بِهِمْ وَإِن يَسْتَغِفُوا يُغَاثُوا بِمَا كالمهل يشوي الوجوه وان يستريف يغث بما انك المهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا بئس الشراب وتاءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرك يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك ويلبسون ثيابا خضرا من لَمَّا اسْتَوَى وحسنت, وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقَا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا هُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زرعا نا لخَ مَا جتَن مِنأَمار وَحَذَفناهُ م بِنَخلِم وَجَعلنا بَهُ مَا غَوى إلتَجتَين آتَت أُكُهاَا وَلَم تَبلم وَفَجرَّر النَّ خِلَ لَهُ مَ نَهَ وَتَجم خِنَا لَهُ مَا نَه وَكَانَ لَهُ ثَمَرُم فَقَالَ لِصَاحِ بِ وَهُويُحَاوُِهُأَنَ أَكْثَوْ مِنْ كَمَالَْ وَأَعَُّونَ فَرَا وَكَانَ لَهُ مثَلَ فَقَانَ لِصَاحِ هو المحاوره انا اكثر منك ما له نفرا